بسم الرحمن الرحيم يا داعي بَنِيَ <تصفيق> انْتَ <تصفيق> <تصفيق> فَسَوْفَ يَعْدِ اللَّهُ بِطَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ İzlediğiniz <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I'm gonna In the world. يَتَوَلَّى اللَّهُ مَا حَمَلَ شَرٌّ وَالَّذِي بَأْتَ اللَّهِ yeah